بَأُلِى الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنْسَانُ بَلِ, الإنسان بل الإنسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ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 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةٌ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ أُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أن فراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلا ولا ولا ولكن, ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولالك فأولاء أولاء أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ سودا ألم يكن طفأ؟ ألم يكن طفة من من يمنع؟ ثم كان علاقة، ثم كان علقة فخلق فسوى. جعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر سبحانه أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر ب قادر بقادر على.